سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لا لن فوق الجاحدين لا لن استكين لا لن نستكين سنبقى تعاتا طامة باته سنبقى في صميم السجن سقنا آه أهرنا آه الطهدنا آه, آه إلى السجن سقنا آه أهرنا الطهدنا آه, آه بحقد ضربنا آه آه ولكن صمدنا آه آه, آه نقد الظربنا آه ولا تنسمدنا بقينا اخي صابرين بقينا اخي صابرين سجني ايدي موتي لا لن فوق الجاحدين لا سنبقى دعاةا قافه متابا سنبقى دعاةا قافه زمانا صابرين صامدين سنبقى صامدين إلى الله ندعو اه نشدو باسم مهنشد اا الىه سنغدو اا اا بعزم سنسوق اا اا بعزم سنسوق سنبقى, سنبقى اخي صالدين سنبقى اخي صالدين الهي الهي آله <تصفيق> إلهي إلهي دمائي <تصفيق> جراحي آه آه لأجلك سالت فإن طغانت لأجلك سالت فإن طغانت فرحمك طال الأنين فرح كطال الهنين سنبقى خي صامدين سنبقى خي صابرين